وَيَتَّخِذُونَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّيَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إسكني افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين كتبها فهي تملا عليه ذكرى واصيلا قل ان الله الذي يعلم السر في السماء والاناضي انه كان غفورا رحيما وقانوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا ادلى اليه من طعام فيكون معه من يرا او يلقى الى ان يذر او تكون له جنة يؤكل منها فَقَالُوا نعبدون إن كذبتم إلا رجلاً مسحوراً أو أنتم كبارٌ ولكن أمثالكم سانق فلو فلا تضيعون علينا كما وك الذي يشاء أجعل لك خيراً من ذلك جنة ذللك تدري من تحييها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا للساعه واعتبنا لمن كذب بالساعه كذبا اذا راك منك من داعج سمع لها تغيضا وجفيره وَإِذَا الْتَقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قَرًّا بَيْنَ ذَٰلِكَ الْبُورَا لَا تَدْعُو يَوْمَئِذٍ دُعَاءً وَاحِدًا وَدْعُ دُعَاءً كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُصْطَفُونَ كان لهم جزاء ان ونصيرات لهم فيها ما يشاءون اقران ليدين كان على ربك وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْصُونَ مِنْ آذُونَ لِلَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلُّ أَمْ عِبَادُهَا هَؤُلَاءِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلُّ أَمْ عِبَادُهَا أُولَئِكَ إِنْ هُمْ بَلُسْدِيمِ اورب سبحانك ما كان يا تغينا ما ان استقل من ذونك من اولياء اعلكم ما دفعتم وابا ولكن ما دفعتم واباهم حتى نس الذكر وكان اولام ظورا لقد كذبتم قول بما تقولون كما تستطيعون طرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم لقه عقابا كبيرا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 فَقَالَنَّ النَّاسُ لَنَا لَا يَرْضُونَ الْإِخْرَاجَ إِلَّا لَوْلَا أَنْ ذَلَعَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ وَنَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ عُتُوًّا وَتَكْبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ نَبَأَ يَوْمِئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْصُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا افَكَمْ عُذْنِكَ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَشَدُّ مَثْوَىً وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ أُنزِلَ غَمَامٌ وَمِدْرَارُ الْمَلَائِكَةِ تَتَاضَى الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ الرَّحْمَنِ فَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اسْتَغْتَثْتُ مَعَ الرَّسُولِ كَنِيلًا يَا وَيْلَتَنِي لَمْ أَتَّخِذِ الثَّلَاثَ قَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَالِقًا لَهُ قَوْمَنَا وَسُومُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَمَا نَتَجَعَلُ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَانِيًا وَنَصِيرًا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك من ثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا دئناك بالحق وأحسن تكثيرا الذين يفشرون على وجوههم الى جهنم وما اولئك الكشر من كانوا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى كتابا وجعلناه هدى اقامه ورزيرا فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ففنرناهم سديم يرى وقوم لوحاً ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم من آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليما وعادا وتموز واصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكل امر ضرب من الامثال وكل تدمرها تديرى ولقد اتوان القرية التي ام واتنا باتوا افلا يسون يرون لها بل كانوا لا يرجون نسورا وإذا رأوت إن يتفخذونك إلا هدوا لهذا الذي بعث الله رسولا إن كاب ليضينا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَىٰ أَتَأْمَنُ أَن تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَمَا مَدَّ الظِّلَّ وَلَوَىٰهُ أَلَمْ جَعَلْهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَضَىٰ نَهَارًا إِلَىٰ لَيْلٍ وَقَدَّرَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِجَارٍ وَالنَّهَارَ لِرِزْقٍ وَنَوْمْتُمْ سُبَاتًا وَجَعَلَ لَنَا فَجْرَهُ نُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُحْيِيهِ لَهُ دَفْعٌ لَيْسَ لَهُ وَنُسْقِيهِ مِنَّا قَلْقُلًا إِعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ قُضِيَ وَضَعَهُ بَيْنَهُم يَتَذَكَّرُ فَأَبَى أَكْثَرُهُمَا إِلَّا كُفُورًا ولو شعل نار بعضها في كل قريه نذيرك فارتفع الكف من مجاهد في جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عز فرات وهذا ملح فجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويا عبدو الذين نعبدون الله ما لا يرفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه مغمرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتحد إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفابه بذنوب عباده قبيرا الذي خلق السماوات والارض والاخضر وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن كسله قضيا واذا قيل لهم اسجدوا لرحمان قال من الرحمن انا نسجد لما تأمرنا وذابت الصور سبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها فراجا وقمرا مميرا وهو الذي جعل الليل والنهار في فتل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 والذين يقولون ربنا صرفا ما عذاب جهنم ما انما عذابها كان غراما ان انها ساء اسم محتقرا ومضانا والذين اذا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 مذاق لمنع ابو يوم القيامه ويقلب فيه مهانا الا من سر وامن وعمل عمله صالحا فغلا سيبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ مَا سَأَلُوا مِنْ ظِلَّةٍ وَيُنَادَوْنَ فِيهَا بِسَلَامٍ قالوا لنسيها حصن مستقرا ومقام قل ما يحمد بقوم ربي لولا دعاؤهم فقد كذبت فسوف يكون لزاما